قد مصر، قد سناك محمد، عزني ومستافا رقيتي نص ماسي، محمد محمد، مصري يا نفسي، ما الدنيا الشيء إسرائيل. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, Let me reach. وليانا ويتقلم مدني ايش هدي الشي صراقا وانا قلبي انا يتحطم يا وفي قفائما انا كيف علي و عليك ما تدوميش هذا الشي يسراب و هذا قلبي انا يتحطم في اختك ذكريات وفي في مظلات استاذ ميت مات دمنيش مات دمنيش في هماري الخفوي ما تمنيش ما تمنيش هذا الشيء اللي صار لا قلبي انا يتحطم يا حقيقه جاء في العشرون في ضلعه انا تتهبل لا لا And it's this year again, and my heart, في الاسرائيلي ما كنتش انضمه بس شفعلي وعليك الخمر ما ضنيتش والله هذا الشي يسرقا وانا قلبي انا يتحطم جا يا اختي يا يا قاع العشره وفي مافانا ساسنا يتقم كحلى بلاد لتنايا وحده عيما صنزوا بلي ذكريات اللي فيها مراني الخممين ما ظن ما ظن ليش بشي وانا قلبي جلبي يتحطم اغطي جال وفي الأفانة And it's